الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تملاني لا تملاني على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن صار على سبيله منهجه واهتدى بهذه واستمى بسنته لا يوم الجين أما يقول المصنف رحمه الله باب قتال أهل الضري تقدم تعريف القتال وقيمه اهل البغي البغي اصله الاعتداء ومزارزة الحد والعلو والاستطالة هذي يكون عن عامي ذكرى عنه في رحمه الله يقال درى اذا طرى وجارز الحد في اذية الناس في اذية الغير ودرى على فنان اذا استطعنا عليه و قوله رحمه الله باب قتال أهل الضغي البغى الخارجون عن إمان المسلمين وجماعتهم ويوصف هذا الباب باب قتال أهل الضغي باب أهل الضغي كما يعذر بعض العلماء رحمه الله وظاهر صميع المصلف رحمه الله أنه رضب بين باب الحرابة وباب قتال أهل الضغي وحين يذن تكون للمناسبة الآتي وهو أن الخروج على الألمة على الإمام وزماعة المسلمين له صورتان الصورة, الصورة الأولى أن يكون الخروج بدون تأويل ثائر. ثائر بمعنى أنه لا يكون هناك شبهة ولا تأويل كما سيأتي تسرين إن شاء الله الصورة الثانية أن يكون الخروج بتأويل وشبهة فأما كان بدون تأويل وشبهة وخروج من الحاربين والبغاء وقد ينه رحمه الله وانتهى من أحكامه التي فسرنا في ممضى وأن الخروج بشبه وتأويل فهو الذي يعتم العلماء رحمه الله في في بار قتال أهل البغي لما انتهى من بيان حكم الشرابة سرع في بيان قتال أهل البغي والمناسبة من هذا الوضع واضحة يجتمع بابان في حكم الخروج ينفرد الباب الأول بأنه خروج بأن تأويل بهتاب الثالثاني بأنه خروج بتأويل وشبهد من أهل العلم رحمه الله منفصل بين البابين وجعل قتال أهل البغي منفردا عن باب الفرادة ولكن ملاحظ أن العلماء رحمه الله ذكروا باب قتال أهل البغي في باب الجنايات في قتال الجنايات وجعلوا برد فار أهل الضغر متصلا والجنايات وثبت في هذا أن البغارة والخارجين عن جماعة المسلمين تجنوا جناية شعرية توجد عقوبة كما سيأتي إن شاء الله تشخيله وذلك يورودا لصيص الكتاب والسنة بمعاقبة المذيلامح قطعا لجاورهم واستثانا لشعفتهم وذلك عن مفاسدهم ومشروعهم عن الإسلام والمسلمين فهذه العقوبة تتصل بذلك الجنايات من جهة المؤاخذة على فعل في كل منهما ومن هنا يعتني علماء رحمه الله بذكر كتاب عن الضري في كتاب الجنايات من هذا الرجل من هم من يقدموا فهذا على بعض المتشافية من هم المؤخر كما يفعل الأنية الحناهلة رحمه الله على الجنة ان الملاحظه التي <تصفيق> الثانيه التي ينبغي التنبيه عليها أن الخروج على الامامه من الأصل الاصل فيه كانبا الجاهدي الاول القطعي بالتاصيل لمساله الامامه وشروط الامام بالامام العدل والطائفه المتعلقه به وهم الذين يسمون باهل العدل وهناك ما يتعلق بالاقوال في الخروج على هذا الجماع انهاه بجماع فأما بالنسبة للفقهاء والمحدثين وحين الله فقد تناولوا جوانب العقوبة وهذا هو المتصل بكتاب الجنايات وهو محل حديثنا وأما الأمام والصفات وكذا فهذا نساء الأئمة العقيدة يبحثنا في نساء العقيدة تقريرا من ملهج أهل السنة والجماعة رحمه الله في وجود لزوم جماعة من السنين وعظم الخروج على الأئمة وتقعيد ذلك وتعصيله بنصوص كتاب السنة ومن هنا نجد الفقهاء رحمه الله يبحثون في هذا الباب ما تتكون العقوبة ما هي الشروط التي يندغي توفرها لمعاقبة أهل البغي وماذا يجب الاتمام أن يسمع وكيف تتم محاورة منحو ذلك من الأمور المتعلقة بمواجهة هذا البلاء ولكن لا يكشفون في الباب الذي ذكرناه الأول لاتصاله بالعقيدة أكثر من اتصاله بالفقه ومن هنا سيقول الشديث أن نوصد الجناية هو سبب الجناية ذلك العقوبة المتعلقة بالخروج وهذا شأنه شأن بقية الجنايات التي ذكرناها في الشجود والإتصاص يقول يرحمنا الله هذا قتال يهم ضريب فالشيخ محمد رحمه الله, ورحمه الله رابط البغي وهذا يتعلق رحمه الله رابط البغوي وهذا يتعلق بالتاريخ الاجتماعي وسنأخذ لان ذكر احنا صلى الله عليه فان بغوي الانوار ذهب ذهاب وكان علماء اشهر بأهل التاريخ باهل الباغي من جهه السلاح وهم الخارجون القوم الخارجون عن الايمان بجماعه المسلمين ولهم شوكة ومنعا بتأويل وشبه هذه أهم المعالم التي هم بل يتوفرها للشكم على من خرج بكونهم بغاة وآخذين شكمة أهل بغاة أهم بغاة إذا خرج قوضا لهم شوكة لهم شوكة ومنعا على إيمان بتأويل الثائج الله يقوبوا رحمه الله إذا خرج قومي ذكر أربعة الأمور الأمر الأول الخروج على الإيمان وجماعة المسلمين اللي هو الشرط الأول الشرط الثاني أن يكونوا قوما وجماعة ذا عبد على تخصيب عند العلماء رحمه الله في هذا الموضع الشرط الثالث أن تكون لهم شوكر ومعنى الشرط الرابع أن يكون عندهم تأويضا سائح أو كما يقول ذلك العلماء عندهم شبهم هذه أربع شروط لبنتوفرها للشكم بكونهم بغاثا وبكونهم أهل ذلك أن يكون هناك خروج على جماعة المسينين وأن يكونوا جماعة أن يكون لهم شوكة ومنعة وأن يكون لهم تأولوا سائم هناك من العلماء أو الأئمة وهذا في النذر السافعية وعيرهم منذكر استرار أن نبالعوا إماما لهم أن وهذا اختلفت فيه عن در العلماء منهم من يقول شرط لمقاتلتين ومنهم من يقولون أنه ليس بشرط أصلا فقط مجدد قروجهم لعزالهم عن جماعة المسلمين كومهم بشوكة ومنعه. هذا حق كافي بالصفات التي ذكر معها. لن يشترط ان يكون وهذا اقوى في الحقيقة المهن. قال رحمة الله اذا خرج قومهم. ان الخروج طبعا معتبر للشكم بكونهم بغاة. والاصل في أن الخوارج خرجوا على علية رضي الله عنه وجماعة المسلمين ومن هنا ذكر العلماء رحمه الله أن حد الشرابة وقع في عازي المبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين والبغي وقع في زمان عليهم رضي الله عنه بسروج خوارج عليهم وإن كان من أهل العلم من لكم نماذج في حرب غدة تتعلق بطوائف كانوا في حكم أهل البغد ولذلك يرون أن الخريج أول ما حدث عد أبي بكر رضي الله وعلى الله ولكن خريج الخوارج على علي عظم وعن ووصى النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الطائفة طائفة الخوارج لأنها مارقة وأنها باغية ووصي بهم بالرياضة بالله بالصفات الشميع أنهم ينرقون من الدين كما ينبقوا السهم اللظامية من صلى الله عليه وسلم والعافل ويعتبر من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لأنه أخبر عن هذه الزناعة قبل خروجها بأكثر من عشرين سنة ومن قبل ربع قبل ويصفهم بصفات وجدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة غير ماقصة واضحة غير ملتبسة حتى سمى ووسط منهم بالسبيه وذكر قصة ألو في هذا الصحيحة الصحيحين وأنه وجده بين القتلى فكبر وحمد الله عز وجل وصحة النسوس الصحيحين وغيرهما في وصهم كما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في اخر الزمان طبعا هذا تقولي في, في اخر الزمان علي رضا عنه فسره على الخوارف وقال بعض العلم يا الله ان هذا لا يختص بزمان عمي. علي علي رضا عنه عنده نصوص خالص هذا الحديث وحده لكن هم بل يطالب العلم لكل مسلم ان يجعل هذا السفن الصعري وان يعلم الذي هو فيه ما هو فيه سيخرج في آخر الزمان من حديث الصحيحين أقوام شذاث أسنان صغار السن صفهاء الأحلام السلام آخر في أقولهم ونظرهم من السفى الخشرة يقولون بقول خير البريلة طبعا كل من يبدأ أنه صاحب السنة وأنه صاحب حق وأنه وأنه أولى بالكتاب السنة يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الضمية في اللفظة الآخر يقرؤون من القرآن وفي لفظة آخر لا يجاوز الدين حما جراهم تجدوا يقول لك أنا مسلم أنا مؤمن انا على مذهب أهل السنة والجماعة أنا لكن قلبه موسه الإيمان لا يركب لمؤمن الشرمة ولا يرعى فيه ذننا لأن كان في الألو بإيمان تجد أخوف ما يخوف ما يخاف مثل ذلك الله عز وجل وأبعد ذلك كل من الحال لله أصل الله عز وجل مثل الإيمان ولذلك هي المسلم لا يجب الإنسان شيء يزمي وهو مؤمن بي المسلم, المسلم القلوب لكن أخبر من صلى الله عليه أن إيمانهم في ألسناك الملاكي لن يساقضوا في القلوب ولا ما شاء الله في الانترنتات ولا مصنع الشهر صنع ايامين تجد الطفل صغير عنده سبع العاشر الصنع ينصك عالم من ائمة السلف بكدر نجي في الجهنم وبئس النصير خداة الاسمان صفاء الاحلام يعني مثل هذا من هذا العالم الذي يكثر ويبدع ويضمنه وماذا وضع الله له من القبول وماذا نفع به امة صلى الله عليه وسلم كربعه اقله لكن الله صلى الله عليه وسلم لا دين ولا أقل هل من صفاتهم بسيط لكن أعظم من ذلك ما فيهم عليهم من الجد والاجتهاد في العبادة إذا دونوا صفاتهم وقلت هل صحيحين من حبيب علي تحفرون صلاتكم مع صلاتين وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم كان الخوارج من أعدد الناس وهم من أضل خلق الله من أخذ الناس إذا جمع لهم الله لما ترمهم إلا قاعد وإذا جاء النهار لا ترى فيه إلا الصال ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في مجهد بعيد تشكرون وفي الله والآخر ليست قراءتكم مع قراءتهم بشيء واسألون مع صلاتهم بشيء ولا صيان كن عصيان هندو شيدنا صلى الله عليه وسلم ولكن العلم والنور والمصيرة لن يسسه علي رضا الله عنه وأعلم عن ظلماء الصحابة وفركوا وجوعوا لعهم العلم وأصبحوا يفهمون الدين بفغلهم وبأهوائهم وعرائهم عندها ذنة القدم وعندها تكون العواقب الوخيمة لأن لا يمكن للإنسان أن نصل إلى الحق لذن عالم له بصير والنور وهم الخواج من صلى الله عليه وسلم وصدهم من السلام لهذا السفا معهم كاموا الناس يقول أبو حمد الشاري وهم يخطبائهم أن بالرزيد يعني يصفها لهم كانت سفاة أجده يقول معدائس قبل ذلك له الصحابة الجليل العابد الذي نام في شراش مجيء صلى الله عليه وسلم يقول لما دخلت عليهم ها لني ما رأيت وقيت مجيوهم من قرشة من السجود وأيضاً قد ذهبت من كثرة عليها في السجود والركب قد تكاتل نحي يقول أبو حمز الشاري يا أهل الشجال أتغيرونني بأصحابي وتزغبونني أنهم شباب على خطبته بقدير حينما أتى إلى مكة قال أتروا كان من الشراط الشراط هذا من أشد الخوارج وكان يقال من الشراط من يشتروا من قبل آخر وقل اشتروا جنة قتل أنفسهم من جهاد وقيل لأمهم شراط من الشرط ومعنى الضيء لأمهم من أرداد فأمهم داعوا أنفسهم من الله زمجل. تقولوا يا أهل الحجاز أتعيّروني لأصحابي وانظر إلى صفاتهم أجيبا وتسقنون أنهم شباب كان أبو حفظ الخارج خوارز لا يعفون الكبب كان حتى رأينا من الكبب كفر يعني شدة أنه يهتب ومن كذا ففرم كذا فيصل أصحاب هذا الرص العديد الغريب يقول شباب مكتهلون في سبابهم غبيبة عن الشر أعلمهم فقيرة عن الباب لأغتبهم أنظاء عبادة وأطلع في السهر الله إليهم في جوف الميل من حنية أصلابهم على أساها إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة طر شوقا إليها وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن جفير جهنم فين أذني منصول كلالهم بكلالهم كلال الليل بكلال النهار حتى إذا رأوا السهام قد فوقت قطف والمناح قد اشتعد والسيوف قد انتبهت اقبل الشاد منه قدما حتى اختلفت رجلاه وانا عنق ترشد وتخضبت بالدمع وحاشي وجهه صرظ الله كم من عين حين قرار طائم متاسخ بحها في تو في الليل من خشيه الله وكما انكثم زالت من أن نعصنها طالما اتمد عليها صاحبها في السجود بين يديهنها كانوا في العبادة يعني مشبه التقبر من الله عزدل في ذلك أجد ولكن يقول الله يمرقون من الدين كما تمرق الصهم من الرمية إذا ما بدون الأن البصيرة نبه العلماء رحمه الله أئم أن الفتن لا نعصم منها إلا الإمام بالله عز وجل والرعاية بشرمات الله سبحانه وتعالى ترعى شرمة المسلم فرق ذنة المسلم تخاف من الله عز وجل وشقوق الإباد والعلم والبصير هذا التلاف إذا جمعه عن العدل سلم له دين واصلقام له دين خاصة بالفتن ما الله يريد الدنيا يجي من شتمن بقى من الله فاولا وقعت هذه الطائفه خرجت على علي رضي الله عنه ونقلت عليه امورا ااا تستوجب الجلد منها وكان عدوا ضال ما عنه وامر من حسابكم الاسلام تعلم ان من العشر من فقهاء احد العشره السابقين للاسلام وترضى في بيت النبوة ترضى من عرص صلى الله عليه وسلم فهو اشتياجه وشهد المساهد كلها من عشر المبشرين بالجنة وآخر شيء يأتي من يقوله أنت كافر ومع ذلك يا بلون بالناس البصيرة ومع ذلك تتبع الأهراب وصلى الله الله عليه وسلم ولذلك أعظم شيء في الإنسان بصيرته فإذا انتمست البصيرة صار كما أخذر الله صنّا بكم فعنوا وصنّوا ويذلك من يسئل علي رب الله عنه عن كفرهم قال ولكنهم قرن أصابتهم فتنة فعنوا وصنّوا تأكد الشخص قلوا لماذا تتكلم في هذا العالم الجديد لأنّة السلف من جرّمين العلم لا تزد عنده أذن صارية ولا بصورة معها نصلى الله سلامة والعافية من يستطيع أن يومك لأحد أضلها الله شيئا فإذا ينبغي بكل إنسان أن يحضر هذا الشتن ويعابد الله تقسم ظهور الناس وتأخذ الإنسان ويعابد لا أخذ عزيز مقدرة من هنا قوم الشتن والعلماء إنه الشتن فيها حصاب المنافقين ومع صفاتهم فلقوكم بألسلة الحداد فإذا ذهب الخوف رأيتهم يضرون إليك تدور أنهم كل ذي يرشى عليه منهم فإذا ذهب هذا الخوف صلقوكم بأنسرة خداد فهذه البصورة التنص للعياذ بناه للفتن ومن هنا أه... قلوا آلي أكفرون قال ولكنهم قلن أصابقهم فتن فعنوا وصننهم أصابهم عنا عن الصديق الصمن عن قبول الحقد صلى الله وسلم كان عيّب الله عنه أرضاه في هذا المنزوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له أنا أترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من نوسى من مستخلطه عن النبيين أي في هذه الواقع تكون كمستخلف نوسى أخاه هارون أنا أكون مراد بالرغاء خلال تذكر كما يقول بأهل البداية إنه مراد بمنزلة جهد الله عنه وكان فيه ومع هذا كله يقال له إنه كافر وهنا وقفة لكل طالب علم وكل مؤمن يؤمن بالله والأمر بالآخر أن أهل الفضل لا ينالون الفضل إلا بالله ثم بهذه الأجسل كالفتاد قل من أمور العجيز الغريبة ومن أراد أن يقرأ التاريخ وأن يعيش هذا الواقع والله ما زاد أهل الحق ما زاد ربك أهل الحق إلا قوة في رأس الناس وما زاده من لا عزل في إبناء الناس منظرهم إلا ترانا في انتهى الناس حتى كان لأولمان يقول أتمنى دائماً أن يتكلم بنا من يتكلم لأننا ما وجدنا أحد وتكلم بنا إلا رفع الله وقدارنا فأصلحي حد من الثكثة من هذا الشيء من أظن ما وجد من ما وجد في سره الصالح من الأنبياء والمصاليين إلا من قدئ وغلوا وكفروا وخجناً من, من له كأنه مفاتيحاً تنة بأولي هؤلاء فقال لعمر رضي الله عنه سافر الى شبه النجوم وكان ان كان يدخل عليها العجب وهو يصلي في نفسه راقبه من لدى الله فيبدو قلما ان زوجوا ولقد قوش يليك وان الذين قبل كلام اشرف صالح قلنا عمر فقطع حكومه كانه يقول لهم تمني او لا تمني فعملوا كل حطوب اره بالله يكون جو اهلا يكون قرشه لأن هذا هو سبيل الشيطان الذي لا تجفل قبل ولا تجفل قبل ولا تجفل قبل ولا تجفل قبل شيء حقوق الله حدوده يقول وَلَيْنَ أَشْرَكْتَ لَيْعْفَضَ مِنْهِ وَخَاطَبْ عَلْيْهَ رَضًا وَعَنْ مَرْمَهِ وهو الذي أثانى دونه في سبيل الله عز وجل وهو الذي فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم دروشه وهو المبشر لجنة رضي الله عن مره فكي تألم. كيف تكون من أهواء تحسدوا فلسل الله بغزة وجلام يعيدنا من هذا الفتن وفي هذا صور يكون طالب كل ولكل وكل ولكل خطيب ولكل إمام مفتد شينما يسمع أهل حيه يتكلمون فيه أو ينتبه صوء أو كذا أين يباري بهذا إني السبشل لأن الصفات التي تبور الإنسان بوع صدق قد تكون إن شاء الله من بشائر القبول من العلامات القبول ما يهلك من هلك عن بينه وإخيان أخي عن بينه كانوا من راغبات من اجتت في مدينه معذنا او يقمن في سنه 70 هجري 22 في الصعود وهذا منهم ادو وكفروا وما كانوا يعلوه رب فارسل اليهن جبر الامه وتجمان القران عند راج بن الله رضي الله عنهما وناظرهم عبد الله بن كما في الروايه الصحيحه والله نكتب عليه فامر من بن عليه قالوا حق الرجال انه يقول بن إن حكم لنا وقالوا إنه لم يسجي أهل الجمن في وقعة الجمن فإن كانوا على حق فلما قاتلهم وإن كانوا على أهل الحق فلما ينعي الحق الله فيه من سبيل نسائه من ضراريه وأما الأنب الثالث قالوا له إنه نحى أن نسي أمير المؤمنين فهو إن أمير المؤمنين أمير الكافرين قاتلهم قال إِنَّا حَامِرُ مُمِنِكُنْ عَأَنَّهُ كَافِرِ هذه هلاكة أمور وجاءتنا بمعبد الله المبادس وقال قبل الله عنه وقال فالبشورة ما تنقيون أهل الإسلام وخفن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رضيه لبنته ثم قال أن الله قلت من تحكيم الرجال فإن الله تعالى يقول فدعك حكم من أهله وحكم من أهلها فكان هذا كفر الله عز وجل هو بتخكيم الرجال نعم بتخكيم الرجال على ما من كفر إذ كيف يأمر الله عز وجل به وقال تعالى في جزاء الصيد قال في أغلبه وضي به بحكم رجلين العدلين فقال يحكم به ذواء عدل منكم هدين ذا لغا التأبه وقال أتانا هذا كفرا معناه بس كما تركشم الله رب العالمين معه بنا فأسهمهم بهذا الثاني وقت قال له فكتقولون أنه كفر ونحن مؤمنين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفح قال لعلي أكتب هذا ما كتب مع عاهد محمد رسول الله قال سهيل ما المعلم رسول الله ما قد عطل نحن أن تبحى من الكتاب فامتنع علي من نحنها فأمره نسلم أن فكان هذا شك ذلسانه إذا كان محلة رسول الله صلى الله عليه ومن ذلك في رسول الله هذا أمير المؤمنين إذا محل هذا الفضائل لا يستبذل أن على قمان وهذه الأمور هم قالوا أنهم نقموا من هذه الثلاثة الأمود التي هي تحكيم الرجال وقومهم محى المؤمنين فهو إنه من المؤمن من الكافرين فأبطل القسمه وأن سبي عائشة رضا الله عنها فقال لهم الله تعالى يقول وَأَزَادِهُمْ أَمَّهَاتِهُمْ أَمَّهَاتِهُمْ هَذَهِ أُمُّكُمْ هَذَا لِنَصْبُّرْآنَ إِنْ سَبِلْتُ مُّوهَا مَا تَكُنْ أُمْ تَكُنْ سَبْلِيَّا حينئذ تكفرون وإلا التسبوع فعلى ما فعله علي رضي الله فألقمهم حجروا عبد الله من أباس صلى الله عليه وسلم رجع لهم أنفانا فهذا من قوة فجته الله عنه ورضاه كان عالما لكتاب الله وسنة المدينة صلى الله عليه وسلم فناظره وليلا مهاذا فيه وقفة أن ينضي على طالب العلم وعلى كل مسلم أن يعلم أن الفتن تأتي بأموره مكبسة وقد تسمع الدليل وقد تسمع الشجة وقد تسمع المتكين بأحد عنده شبه وعنده دليل ولكن لا يكشي هذا عادة أدلة وعادة الشجج إلا أهل المصيرة فما قال لنا مقيم وطبيب ذات العالم الرداني فيما بين أسباب الهدى قل من, من إن كتاب وصنة وطبيب ذات العالم الرداني إذن كتاب الصنة يحتاج إلى وليس كون من يشتج من كتاب الصنع إلا اشتجاجه وليس كون من يقولون بقول خير بريه إن يقولون بالدون كما تنقصهم من المظامية إذن ليس كون من اشتجه باشتجاجه وليس كون من يكشف عوار النقص والهوى والبنان إلا أهم العلم وأهم بصوره ولا يكون الاشتجاج إلا من من قرف منه سباد من دين في فهم كتاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدم لا ينسلسوا كتاب الصنة عن ذلك الهواء لأن الاحتجاج لكتاب الصنة من نصيب أحد فيه الحق إلا بالأمانة والأمانة أن يكون تقي نقي ناس حي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها يستدل به ما وقع هذا يتعلق بالمعين وارضاء وتحققت هذه السفاة خرجوا عن جماعة الإسلامين وإمامهم وكمتهم شوكة ومنعة وخدفهم من قتلوا تعرضوا لحرمات الإسلامين ومذلك بعض العلمات يشترك في كتالهم أن يتعرضوا لحرمات الإسلامين فإن عريض الله عنه استحيل قتالهم وعمرض قتالهم لما قتلوا عبدالله من خباد ابن الأرض رحمه الله ابن السحابي الجليل أتوا إليه وكانوا أبو الله عنه المخروى فجاءوا إلى عبد الله وسألوه عن رأيه في الشيخين فأثنى خيرا ثم سألوه عن رأيه في عثنان فأثنى خيرا في, في قسم صمرات الشتة الأول والثانية فأثنى عن الاولى وشتة عن الثانية ثم سألوا عن علي رضي الله عنه فأكم عليه الخيرا اختبت الروايات في بعض الروايات انهم قتلوه بعد ثمائه على علي رضي الله عن الله عنه انهم مكسروا وبعض الروايات انهم قتلوه سينما ضروا على تمره في خراج ظاهر النهروان فوجدوا تمرة لمهاهب فأراد أحد أن يأكلها فقال عقائل هذه تمرة معاهب يعني كيف تأكلون تمرة المعاهد المعاهد حرمه من معاهب؟ له الحرمة فقال أوليحكم لجمي أعظم عند الله من هذه التمرة أنت وضعين عن تمرة وليك فوالله عن دمير صلى الله فقتلوه وضبه عليه, عليه وقتلوه وهذه في ابن أبي شربه في مصنحه فالصاهد من هذا أنه من من قتلوا آذنهم علي رضا الله عنه بحر وخرج لهم رضا الله عنه ورضاه وقاتلهم ونزال الأئمة وإمة الصلاة رحمه الله لنكار بضعاتهم وخروجهم وهذا أصل هذا الباب وكثير من أحكام قتال أهل البغي أخذت من السلم الضاشدة عن علي رضا الله عنه ورضاه في تعامله معهم وحكمه عليهم إذا أخبرني قوموا لهم شوقه وملعه أسم الله إليكم فضيلة الشيس وأجزل لكم المفوبة والأجر فضولة الشيخ قر الساعي لقد حرص الإسلام على رحلة الصف وعدا يتفرق الجماعة ومن ذلك شرع قتال أهل البضي كيف يتأثر المسلم كيف يتأثر المسلمين أن يحفظ على جماعة المسلمين وكيف كثر تعاملا مع كل ما يجادع ذلك اسابكم الله بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ما بعد في النصوص الكتاب المسومه واضح في لزوم جماعه المسلمين وسموا وقال ان ودل في النصوص اصون الله صلى الله عليه وسلم وهي من المبادرات التي تضمنت خطر والانشاء حيث أخبر صلى الله عليه وسلم عما يكون بين يديه الساعة من فتن الأئمة ومن خدوث الجور والظلم وخضن شقوق ولكن أمر بالصدر ونزل جماعة المسلمين وأزم الثروت عليهم وهذا هو أصل الأصل عند أهل السنة والجماعة والصحيحين على صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المؤمن المسلم السمع والطاعة وقال الصحابة كما في أكثر من حديث باورنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصل والطاعة وقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عد حدشي كأن على رأسه زديدا ولم نبينا صلى الله عليه وسلم الجور والظن قالوا يا رسول الله فلا ناجزهم بالسيوف قال لا ما أقام فيكم السلام وهذا نص صريح واضح عدم الخروج ومن نظر إلى حال السبب الصالح والصحابة والأضوان عليهم والتابعين لهم الهسام تجد هذا جنيا واضحا ولا أظن أن هذا يخفى على أحد من طالبة العلم المصوصي هذا واضحا ولكن ينبغي على طالب العلم على هذا كله أن ينصح وأن يضين الحق سواء مكان لن نخطئ أول من يخرج عن جماعة مسيح يحرص على ديان من هذه أهل السنة والجماعة وتوضيحه والواجب عن الناس أن ينفجنوا هذا الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وبيّن أن صلاح الأمة مضوح عليه لذلك من نظر في تاريخ الأمة وجد أن كثيرا من الحواجه وكثيرا من المصائب الفتحة التي وقع كانت عواطبها وخيمة والناس عند غير أن يتجنوا هذا الأصل الذي أجمع عليه فرض هذه الأمة من الصحابة والتابعين رأى رحمه الله أجمعين الحقنى بهم ولا خزايا ولا مفتومين ولا مغيرين ولا مبدئين وأن الواجد الواجد على النص أن يثبت على الحق فعليهم يدرك أنه أن رضاء الناس غاية لا تدرك فإذا عرف الحق عن النبي ولا عليهم أحد وعليهم يثبت وأن لا يضعف وأن يصيبوا الخبر ولا ينتظر الناس تشتمع عليه أو يكثر, يكثر صوابه فالحق لا يكثر صوابه والحق يثمت قوة من نسخه وعلينا مدرك أن هذا الكتاب المنزل على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كان في غجل واحد وكان في كهف مظلم وأسرقا وأصبقت به جيادية الأم والذنب من نسارق الأرض من مغاردها نزل على رسولنا سرسلنا في غار حراء وهو وحده صلوات الله وسلم عليه اجتدأ بواحد وانتهى بأمم لا يخصيها إلا الله فلا الحق لا ينصر كثرة الناس أو كثرة الأثباء والأشياء الحق استمت قوته من ذاته وكل من قان بالحق فقط صدق وكل من قال به محكم به فقد عدل وكل من لدم سبيله فقد استقام دينه وعليه أن يدرك أنه مدان على هذا الأصل الذي دل عليه نفس الكتاب والسنة وصار عليه الصلاة الصالة لهذه الأمة ليس عليه بعد ذلك نشي للمعنى أن الفتن التي تقع والإرجاع والتشكيك والتخدم هذا لا ينتهي إليه المعروف دائما أنه الفطر لا يمكن ان ان يخلو لهم زمان من فساد ومحن هذه الامه المتحمله عجب والله خبيفه الراشد من اشهر من بشري في الجنه اسماه يقتل في الشهر الحرام في البلد الحرام بجوار قدر من المسلمين صائما كبمثله من سنه على هذا الله ثم متحمله فانه والله قويا ومنظن انها ضعيفة فهو الضعيف ومنظن انها مخلولة فهو المخلول الحق لا يقع بالناس ولا يقع بالشعبية ولا يقع بالكثرة الحق يستمت قوة المدركة بل نقلف بالحق على الباطل ما قل بأهل الحق بل نقلف بالحق هذا البعض اللي سيدمه هو فإذا فعلى كل طالب علم وعلى كل إنسان إذا علم مذهب عن السنة والجناعة في لزوم جناعة المسلمين لا يرتفق إلى إرجاع المرجفين ولا إلى تثبت المثبتين عليهم يثبت لا يفاني بأحد وسيأتي اليوم الذي يرى فيه عاقبة ما ألهمه اللهم من الصلاة وما حرمه غيره كذلك أيضا على النسل يبب ما عنده إذا رأى الإنسان يحتاج إلى النصيحة مصحة كم من شباب من أبناء المسلمين ينتظرون من يضي لهم الحق وبين لهم الصراع والضشق فإذا وجد أحد يحتاج لتوجيه وجهه ولكن إذا وجد أهل الفتح لا يشتغل به لا يضيع وقته مبيل لأن مناظرة هؤلاء وكفرت مناظرته إذا لم يكن عند الإنسان العلم لا يؤمن أن يقع في قلبه شيء وكان السلطة الصالح رحمه الله يحذرون من أهم الأهواء والجلوس معا وكفرة مناظرة لأنه لا يأمن الإنسان أن نقذف في قنبه شيء إذا عرفت الحق بنسرك به وهذا الذي يتعذبك الله به ولا ينحك هذا أن تنصح من نستنصر أو تقيم الشجة على من يجهم أو تهدي من ضل بإذن الله عز وجل ولكن من أهم تنسركك بالحق وعدم انتفاتك إلى من يخذرك قوم يثبت برعان نصلاة عزة وجلال يثبتنا على ذلك ومن الهنم الواسط جبيعة المسلمين أمرها عظيم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فارق الجماعة وترك الطاعة سماعة الفضائفة وهمية الجاهدية وعياذ بالله لسان يدرم جماعة المسلمين وإمامهم وقال صلى الله عليه وسلم كماده الصحيح من حديث أبي هريرة في الأئنم من فكان تصنموا لكم فالاصابع فلكم ولهم ما يخطئ فلكم لا نجم اليه الخطا هم يتحملون الاخطاء يصلون امام الله عز وجل ويحافظون على امور في صلى الله عليه وسلم ولكن علم الانسان ان يدي الحق الذي عليه ومن هنا الواجب علينا ان نتبنى مذهب الاحصنه والجماعه هذا القصد الا يذاني من يشكك او يوجه فالحق هو لا مغماء بسم الله الذي وجل جل بنو شكرنا ورضينا الله تعالى اخابكم الله فضيله الشيخ الى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فهل انبياد اخرين كذلك الله. الله عليه وسلم مؤمنه بالعلم راينه الصالح رحمه الله السلام تسليم عليه صلوات الله عليه اجمعين وبذكرك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله من الانبياء والرسل عليه كما قال تعالى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تصلي عليه وتصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اجمعين ومن خلع على المدمص صلى وسلم وصلى على الانبياء كتب له الاجر مضاعف لأن صلاة العمد يصمم بعشا وكذلك إذا على الأنبياء صلوات الله سلام عليك كتب له الأجر الذي جعله الله من صلى على الأنبياء صلوات الله سلام وبركاته عليهم أجمعين قل الله تعالى أعلى أصابكم برؤية الشيخ إذا نسي المؤذن قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر هل يلزمه لعادة الأذان أسلام الله يرجع إلى هذا الموضع و يقوم خير من النوم الصلاه خير من النوم الله اكبر الله أكبر، لا اله الا الله يشوق الا يكون الفاصل الفاصل المتفاهش اما لو انه ارجن ومثل الصلاه خير من النوم ثم تفتح الميكروفون ثم تتكلم لا يوقف الميكروفون يزق ويعيد الاداره واخذ لو. لو انه هم لما اذن وانتهى ثم مضى او جلس وتذكر بعد 10 دقائق بعد 7 دقائق تقوم ويقول القبر الذي نسيه سواء الشهادتين او الحيعلة او الصلاة الخير من النوم يقول هاته المكاملة ويستدرك ما فاته هذا مذهب البناء وهو مذهب الجنهور رحمه الله وان في بيعادة يداء الابان فهذا احظم لكن المنسوس عليه لنجد الجمهور العلماء رحمه الله أنه يعيد الجنة التي نسيها ما دام أنه لم يقع الفاصل المؤسق والله تعالى عنه أسامكم الله فضيلة الشيء قل سائم طلقت زوجتي قبل الدخول قبل الدخول فهمت الكبر هذه الطلقة الأولى أنبيا أخيرا ونادى علي إذا ربت رجوع إليها أسامكم إذا طلقت المرأة قبل الدخول فهذه طلقة دائمة والطلاطين قتل من القتلين طلاق بائم وطلاط رجعي الطلاط الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج ارتجاع زوجته بدون عقد وبدون رضاها وهو الطلق الأولى والطلق الثانية بشغط ان تكون المرأة مخطولا بها فاذا طلق الطلق الأولى او طلق الطلق الثانية ولم خرج من عدتها وكان قد دخل بها لحق لها المراجعة مدام في العدة وهذا يسمى قلاق رجع والأصل في قوله تعالى ودعولتهما حق بردهما في ذلك إن أرادوا إصلاحها وأما قلاق الباعل فينقص إلى قسمين الباعل دينون صغرى والباعل دينون كبرى الباهم بينهما صغرى هو الذي لا يملك الزوج فيها اتجاع زوجته إلا بأقف جديد هذا الباهم بينهما صغرى وهو الطلاق بعد قبل الدخول هو طلاق الخلق. على الصحيح نقول للعلماء أن الخلعة طلقة دائمة بقول عليه الصلاة والسلام في قصة المخالعة اقبل الحديقة وطلقة تطلقة فإذا طلق قبل أن يدخل بالمرأة إذا عقدت على امرأة ثم حصل ما حصل فطلقها فإذا طلقها تدين ولا يجب عليها أن تعتد لأنه ما دخل بها ومنهما قال يا أيها الذين آمنوا إذانك احسن المؤمنات ثم طلقتم من قبل أن تمسوهم هذا طلع قبل الدخول فما لكم عليهما من عدة تعتدونه وهذا يسمى طلاق البائم بيننا صغره والبائم بيننا كبرى هو الذي يطلق الطلقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فهذا بالنسبة لمنطلق مثل يحق له الرجوع مثل يحق له الرجوع فإذا طلقت قبل الدخول فلا يجوز لك أن ترجع لها إلا دعاق جديد وبنهر وبكل سفر كانها جهدية ولكن إذا وقعت هذه الطلقة تشتص الطلقة واحدة ولا تشتص صلاة طلقات وهذا بيجمع العلماء رحمه الله لأن الطلقة قبل الدخول إذا كان طلقة واحدة لم يطلق قبلها أنه لا يجد أن الخروج لا يوجد الثلاث وإنما هي طلقة واحدة تبين بها المرأة ويجب عليه أن يعقد عليها من جديد إذا أراد أن يمتحها لله في هذا العالم فضيلة الشيء السائل إذا كان الشاب في حاجة ماسة الى الزواج وقال والده اسبر بعد سنة او سنتين فذو طير من على الزواج اثابق الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصفه من الولا ما بعد عزدة الاثلة الزواج بدأ الشغل في شغل ذاتهم صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذه المسألة فيها كان جانب الأول إذا كان يخسر حكمه وغلب على ظنه أنه قد يقع في الحرام يقنع والده ولا يجب عليه أن يسمع ويقعه لوالده وليس هذا بمؤثر في الدر وغلب على ظن أنه سيقع في الحرام في هذا الحال التزوج ولكن يحرص على إقنع والده وعلى رضا والدين حتى يذلك إلا في زواجه ولكن إذا أصر الوالد على الموقفه يصرح له بكل تخصيل إذا عجز عن قبول إقناع والدي يكلم تعقل الناس في أسرته أكثر الناس بأثيرا على والدي إمام النفسج يكلم رجما صالحا يأتي إلى والدي ويشرح له ظروفا لأنه يخاف الختمة فإذا بدل كل هذا وأصر الوالد على الموقفه فإنه في نعيذ يجوز لهم يتزبرج وأنا الصورة الثانية أن يغلب الصبر ويمكنه أن يتحمل في حين يصبر وإذا كان والده طالب منه الصبر فلعل في تأخير الزواج خيرا له لأنه يكون في الزواج خيرا من الله عز وجل فيرضى بوالده ووالدته يصبر ويستضر وهنا تنزيله وهو أن الفتن النشاء وفتن الزواج يعني دعوني لسن الزواج هو سنة ولكن دعنا كل إنسان طالب العلم أو طالب في دراسته يأتي ويقول لي واند أخاف الفتن أخاف الفتن إذا الواند به موقف لتأخير الزواج أو لغضان تأخير الزواج وخفروا أن الوالدين مهم اللذان يتحملان مسجدية الزواج ففي بعض الأحيان قد ظروف وانية أو كذا فيها ويقسى أن يتحمل الدين فيلا يمكن الإبن أن يترفع بوالديه وأن يتقبل من والديه تصدوره يثلث وهذه الفتن الذي عندنا نقول أنا أخراف الفتن أنا أمور النساء والفتن من النساء وحدائل الفتن ما تأتي إلا لمن يشتغل بها طالب العلم في دراستي إذا أقبل عن العلم يشتغل بالعلم وأعطى العلم كن لي وتهبارك الله له وصرح الله هم تحقيقت الوقت المناسب للزواج ما دامنا والداء يريدان منها يريدان منها أن الزواج فحان إذن يتبارك بهذا ينال العلم وأن ينام رضا والديك وأما أنه دائما نقول أنا في فتن أنا في فتن ينكبر الأمر منكبر الفتن كبرة عليه وعلى طالب العلم قدر المستطع يستغل بموفيده وينظر طالب العلم إذا حرص على أن يكون في نهاري مراجعا للعلم الهافر الله وفلوله أن يكون له قصط من قيام الليل ويستعين بعد الله بالصيام قيام الاثنين الخميش فائفة من كل شهر ما تبقى له الفتن وبإذن الله هذه الأمور حتى لو اعلم عنها تعرض عنه لكن اذا جهد يشتغل بها قلت اندي فتن اندي فتن انا ما استطيع صنع لانه انقض المسل حرام لانه في فتن اخي اذهب وغضى بصري تشتغل بما يفيدك تجد تخرج البيت تأمتك في القرآن واشتغل بي القرآن اشتغل بمعان القرآن يوم منظر هل تجد فتنة اولى لا لكن هذا الطريق في فتن في ما هي فتن انا طالب العين دائما ان يحاول هنا الاشكال من دعم وضخم هذا الامر هو يحاول ان يدخل او وقم على نصيفتها فمن المجرد ان من اشتغل بما ينفع ذبا يفيدا صرفة كلية لله وهل تجد نصا زاكية واضية مطمئنة بكلام الله وكلام رسوله مشتغلة بذكر الله عز جل تصيبها فتنه حتى لو وصله رسوله يستغفر عز وجل يستعيل في يعظه الله عز وجل فهنا طالب العلم ان يكون كلام بل يكون عليه طالب العلم ولا يعني هذا التقليد من أمر الزواج ولا يعني هذا صرف الناس عن زواج لا الزواج خير وبركة وسنة ولا يلتفدي إنسان من ترك ولو كان من أعلى من الناس أليس نتبع سنة من بصوصنة وكما قال لنا النالك ليس كل الناس يستطيع أن يدي عزرة في الإنسان يبحث عن السنة ويبحث عن العثة ويبحث عن الناس ومخفص فرجة ولكن لا يبالغ لا يبالغ في قضية الختم فالفتن حصاب لمن اشتغل بها ومن قرض منها ومن صلى الله بإذن من صوتنا عنها ومن سنرها فيها ومن الله تعالى أسى بكم الله فضيلة كيف يستغل المسلم على وجه العنون وطالب العلم على الخصوص كيف يستغل وقته في العطر ووجه جازات أسى بكم الله أصدنا في استغل العطر طاعة الله عز وجل وباختصار يكون له غرد من طاعة الله عز وجل فيه سلة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى إذا جاءت العطلة هذا عموم للناس إذا جاءت العطلة يحرص الإنسان على أنه على عدم ترك الكارس صباح للنساء لأنه ما عنده شغل يحرص على الذكر الله في صباح للنساء بجميع ما نورد عز وجل سلة عز وجل يحرص على سيام الاثنين والخميس يحرص على صيام ثلاثة الأيام الدين الثلاثة الأيام عموم من كل شهر من دين أو مطلقا من كل شهر يحرص بعد على تسعى تلاوة القرآن يحرص على أداء الفرائض في أفضل أحوالها بمعنى أيام الشغل تفوت الوقت والركعتان والله ربما تفوته الصلاة صلى الله لكن عليه لكن عيد عليه العطلة أن تفوته الصلاة فمن الناس من لا يؤذل مؤذل إلا وهو في ومن من يحرص على صلوات الخلفي الصفوف الأولم ما فائدة شرس على الطاع أثناء الفرار إذا فعلت الطاع أثناء الفرار ثم شغلت كتب لك الأجر كاملا هذه فائدتها أنك إذا كان أثناء العطلة تري الله من نسجد فيام الليل وفيام النهار والخلص على الطعام على أكمل وجوهنا فعل تعلم أن الصف الأول أفضل ألم تعلم أن تكبيرة الإحرام أفضل ألم تعلم أن الخشوع من قراءة القرآن أكمل وعظم أجرب الآن أنت في فراغ فأثناء عمله أثناء دراس قطره من شغل وإن كان الله لا يشغل, لا يشغل عبدًا عن طاعة الله ولا ينبغي أن يحب الخير عن ذكر الله أزوجد بل عليه الخير... خير الدنيا كما قال سليماني أحبب تحب الخير عن ذكر ربي يعني أن لا تشغله الدنيا عن آخر لكن نقول في أسماع فراغك إذا حرفت على هذه الأعمال الصالحة وجاء أقشهم كتب لك الأجل كاملة ولذلك يجس كالب العلم أو البشغول قلة شغله وهو لا ويتأوى فيما يأتي وتفوته الرفع من الصلاة بل يتأوى ويتألم إلى فجة تكبيره في الإحرام فإذا بالله ضلهم أجر كامل ولأن شابا في عدله حدث على إثمان العمل ثم لا قدر الله صار عليه حادث فأصابه شمل كتب له الأجر مدة أمره كله من كان في صحته على طاعة واستقامة ثم مرد كتب له الأجر كامل ومن كان في الشبابي على استقامة وطاعة ومدارم على الخير ثم هرم وكبر كتب له الأجر كامل ثم رجدناه السلسافلين إني الذين آمنوا عنه الصالحة فلهم أجل غير ممنون قال بعض أن العلم هو الغجل يشيد وكبر وقد كان في شبابي حديثا على طاعة الله فلوكتب له غير ملمون يعني غير مقتوع فلوكتب له أجر شبابه كامل لأن الله أعلم من نجاة القوة والصحة منه ما في الرب ما في الفساد وإنما ذهب يفتغل لها بطاعة كلا ومسندة الله هذه الأمور عامة بنعنى ان هناك أصل عام وهو الشرص على أن يكون الإنسان كاملا في استقامة او قريبا من الكمال في الاستقامة والطاعة والخير والذكر والذل ومحبة الناس تعالى. الأمر الثاني بالنفس طبعا ضد لا يحذر من إذاعة العطف معا في معاصر الله الزوجين فكما ينبدي على هذا الجارب من الخيض ينبدي على مثالنا الشر الخروج للخارج والسفر للخارج وأعظم من ذلك أخوى الأبناء والبنات وتعويدهم عن السفر إلى بلاد فيها في هذا السابع وتعودهم على التكسف والعري هذا أمره الخطير وشأن عظيم ولذلك يخمل فيه الوامد المسؤولية أمام الله عز وجل عن أولاده. فكل خائمة عيد وكل ذلة قدم وكل طيش يجن اكتب عليه وزرها والعياذ بالله وَلَا خُمِلِنَّ أَثْقَانَهُمْ وَأَثْقَانَ مَعَ أَثْقَانِهُمْ إذا ضيعوا حق الظرية في المصيحة فحرموا عن الرجل أن يجبه الظرية إلى الهلال وأن يجب الإله وأهله إلى الفصاد والدمار فعليه من يتقل الله ولذلك لا تجد العواقب الحميدة لمن أضاع رغطه وفراغه ذريب الله عز وجل وليأتيون يوم يبكي فيه على هذا حتى إن بعضا معود أبناء الصغر من أطلع إلى الخارج فلما كبر وشاه أفلحوا تكونوا في البيت وحده ثم يسافرون ولا يمانون جزاءا وفاقا هذه ثمرت ورصي ونتاج فعلي فإذن يبغي الإنسان أن يحرص عن المحافظة على ألقاة العطلة في طاعة الله عز وجل والبعد أن محارب الله عز وجل من الغمر التي يصحبها رمونا أيضا أن يبارك هذه العطلة بالعمل الصالح السفر للوالدين بجيارةهم السفر للأأمام والعنات والأخوان والخالات القرابات خساسة إلى جماعتك إلى أبناء عمك إلى قبيلتك تجرس بينهم تسلم عليهم تصل رحمك تجرس بينهم تسأل عن أحوالهم والسفر إذا سفرت هذا السفر تبحث عن أكمل الأحوال وعصدلها فتتزول خلال أيام للسنة حتى إذا جاءت أيام العطلة حتى تجد إذن عم لك مذيور تسد بينه محتاج تسد حاجته إذا ساقه تعينه تواصيل ونحو ذلك أن الأمور الطيبة الصالحة التي تعود عليك بخير في ديك و ديك و ديك و ديك و آخر كذلك شغلها في العمرة والسفر للعمرة ونحو ذلك أن الأعمال الصالحة التي يستحب للإنسان أن يعمر بها وقته و أعمال الأمر الثاني في طلاب العلم باختصار ليس هناك أفضل من مراجعة العلم و ملاكرة فيه يحاول طالب العلم أن يضع له جدونا يراجع فيه هذا العلم ويغدقه وأن يحامل قدر المستطاع أن يكون حاهما للعلم الأمر الثاني أن يحرص على أن يشوب هذا العلم بشيء من العبادة فطال العلم أثناء السمق يكون بضغوطا لكن إذا جاءت العطلة يحرص على من يختم القرآن كل ثلاث ليال يقرأ القرآن يجعل له ورد في أول النهار وفي آخر النهار في وسط النهار يجعل له ورد في الليل في آخر الليل ما يستطع أيام شغل أن يقوم الأسحار فيأتي العطلة فيقوم السحر ويحاول أن يستكثر من الخير ويعود نفسه على بكاء الأسحار والصفار الأسحار وتلاوة الطرآن في جوه الليل ونحن ذلك من العناب الصالحة فإذا وفق الله طانب العلم للعلم وللعبادة نورك له في عطلة لا نستطيع أن نضع للناس منهجة معينة إن الناس اختلف والقرآن وصلنا منهجهم في أمر الناس أمرهم بالقواعد العاملة ما جاء يفصل لأن الناس تختلف أحوالهم وتختلف بروفهم وأنا قال بالعلم أن نبحث عن شيء يصل به إلى هدف ضد العلم وأن يستشعر أنه على دين إمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى علمه فأليه أن الله الناس نفسه خيرا يراكد حلب القرآن أن يحاول يختم يحاول أن يقرأ قراءة المتدبر ومتأمن خلال السنة لا يجد وقت لتدبر القرآن فيقطع وقتا من يومه من أسبوعه بمراجعة القرآن وإذا راجعه يراجعه ببكاء بحزن يقف مع القرآن يأخذ شيئا من تشفير القرآن أثناء العظماء يقرأ شيئا من التشفير ليستفيده من ينشيه ويشوده من غيره يأخذ شيئا من السنة من أحدهم أمس سلم الوارد عليه الصلاة والسلام المهم أن يعمر الوقت بما يتجانس مع العلم لأن هذا يقوي في العلم وآخر شيء الوصية لطالب العلم أن يدّل ما عنده فإذا سافر إلى قرية إلى جماعة يحتاجوا أن يعلمهم ومعلمهم إذا احتاجوا إلى نصيحة نصحان يحتاجوا إلى توجيه وجهان على حال الأكمل في هذا كله بسم الله بعز جلاله وعظمة وحنان مبارك يا نادى الاعمال الله يجعل خير عنا لنا